لحظات مباركة وينادى لإقامة صلاة الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الآن ينادى للصلاة لإقامة الصلاة.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 قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استو، صفوفكم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 نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من قوم موسى فبغى عليهم واتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالغصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ مَا ما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض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 طال الذين أوتوا العلم ثَوَابُ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبدارهم الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونهم وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن فسفبناء وإكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجاة للذين لا يريدون عروة للذين لا يريدون عروة في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين، الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.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 فله فَلَهُ منها ومن جاء بالسيئة فلا فَلَا الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو. كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمله. Um,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 ولا ينفع ذا الجد منك الجد تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا يا إخوة الإيمان كنا معكم في بث حي ومباشر لشعائر أذان وصلاة الفجر أما المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد البارث بيتي غفر الله لنا وله ولا يسعنا إلا أن ننقل لكم تحيات فريق العمل في استديوهات قناة السنة النبوية بالمدينة المنورة من المخرج الأستاذ أحمد فايز طاهر ومني محدثكم فارس بن محمد الغيثي على أمل أن نلقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته